يعني ازاي.. يعني هي the bleeding دبرتها وجالوا مستندات. بيجي ايه في يعني investigation يعني في the يعني investigation and the يعني يعني تيجي حاجة وخلي بقى لما تيجي حاجة فيها bleeding دبرتها وال treatment هتبقى واحدة. يعني لو هتقول مثلا من اول.. الكلومسكوب والباريام وال... والجنرال بريزنتيشن بتاعتها والكلام من ده إلى إنك أنت تقول إلى إنك أنت تقول في التريتمنت التريتمنت هنا بعتمد على الكورس خلي بالك يعني أنت م... أنت التريتمنت في الجنرال لينز أو التريتمنت اللي هي رصاصيتيشن أو زبيشن تذكر كنت في حالة شويصة أو كوركشن أو أنيميا أو كوركشن أو هاي بالو أنيميا و so, so وبعدين السبيسيفيك تريتمنت يعني اي تريتمنت برضه اتهم الكلام ده عشان انت لبدوها اي تريتمنت في الحاجات دي يشمل جنرال وزر السيطة تفاهمين؟ جنرال وزر السيطة جنرال يعني ايه؟ يعني الحاجات كوريكشن للسيتيويشن إذا كان محتاج شودة دي مينوس ديشن إذا كان محتاج كوريشن الأميمية والحاجات اللي هي الهيبوة والمينيمية وكوريشن وبعد تخش بس بس في التريتمينت هتتكلم مثلا بنيجي بالريكتر مثلا هيبقى الهيمورويد الألصرات كولايتس ما كل لحاجة بقى تتكلم عليها بس هتتكلم عليها لما تيجي تتكلم في التريتمينت مش هتوسع في نوع يعني هيبقى التريتمينت على قد جزئية البليدنج بس إنما إنما في نقطة مهمة هو أسيرة الأسيرة اللي فارفنتشر نضديا يعني أنا ما بحاولش أجيبها تريتم يعني ليه لأن تريتم هتبقى مكلحة جدا وهتبقى صعبة يعني هي دي مثلا ال ال ال ال ال اثيولوجي والاثيولوجي والانستيجيشن وممكن نكتب كده فكرينشل ديجنوستس رجاء يعني ايه لانك بتتكلم على يعني مثلا اقول لك مثلا قصي لو قلت البرينج بريد عشان انت ما تتخضش من كلمه برينشل ديجنوستس تكتب فيها كلام كتير لو قلت لك برينشل ديجنوستس كلمه برينشل ديجنوستس برينج نمرت 1 انت هتقسم البرينج بريد توب الى فريش ديجني و أول تأسيم. الفريش بييدي هتأسِم الفرد حاجات. يا إما after bification at the end of bification يا إما كوتينج with the يا إما mixing with the لو هو after bification after bification أو at the end of bification هيبقى سيلو وين الكانات؟ أين الكانات؟ شوف الالgoritم اللي أنا بقوله يبقى يبقى يبقى إن اللي أنا لك أنا سويه هنا الكانات بينلس يبقى هم راي يبقى هنا الفش شوف التقسيم اللي أنا عمليه لك أنا بسimplify ليك النقطة دي لو هو coating the stool تاني نقطة من الثلاثة هيبقى coating يعني covering the stool يبقى جاي من الريبتوم يبقى الأوريجن بتاعه من الريبتوم الريبتوم ده ده فيه إيه هيدا فيه الريبتوم كانس الريبتوم number one ulcerative colitis أنا في المتر بقول بزيد، ولما ذيك كلام عاصر كولاجت تقوله هتقول هاد إنه بيبقى ميكسيل وزميو كسمس، يعني شوف، يعني هيبقى في الحال دي ين. إذا كان ميكسيل وزميو ولا لا إذا كان في بعض سيمptoms في فرصة كولاجت ولا لا دلها تدفع في the differential وتعمل the investigation هاي بقول نص تلات نقاط إذا كان ميكسيل وستول يبقى جاي أبوه ضرقتهم يبقى جاي من جاي من الكولو، أنا بكلم على فريجلي. أفتر حاجة تعمل إيه؟ ديورتيكوة الدزيز وكامسر كوري وهتتكلم إنت بقى على كل واحدة لا يزيد عن ثلاثة باراغراف باراغراف في الهيستوري في السيمتوم و في الساين يعني يعني باراغراف في الساين و في الانفستيجيشن لا ما تزودش يعني بس تجيب اللي الاسبسيفيك ايتم أنت ده عشان تبقى قارنة أو لازم تبقى دماغك يعني شغلة في الحاجة الثانية لو الكر ببلد الميلينا اللي هي بقى الدارك بلاد ميلينا الميلينا دي جايه جاي جاي من هيبقى ابوف ايه الليجمنت اوف ترايدز اللي هي ابوف ذا بينجينال وسبب بقى انتك السر يا اما كده وانتم طبعا هذا الكلام أنا نقوله لكم مثل للديفرنشال ديجنوست لان الميلين برين توف ده انا المستن اللي فات ما كويس الحاجه الثانيه